والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 qalu dallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu